بسم على صدق نبينا محمد الله صلنا للشيخ. صلنا للشيخ صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى وكل أمة بعث الله إليها رسول. أما لا لا. وأولهم نوح لأن أرث الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين قال تبارك الله تعالى صلى الله عليه وسلم اعوذ بالمنزلين والمنذرين والدليل تعالى رسلا مبشرين ومنذرين ان الله يغفر للناس على, على الله يغفر لكم بعد عذر نعم اقرا هنا عليه السلام وراقيهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <تصفيق> أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله <تصفيق> اللهم صل على محمد على آل محمد <تصفيق> كما صليت على آل إبراهيم وبرك على محمد على آل محمد <تصفيق> كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم العالمين إذنك حميد ومجيب أنا رأى فتكلبنا في آخر دب الماضع في القول المصنف وأرسل الله من جميع رؤوس المبشرين ومنظرين ومتوقفت عند قولين وأولهم نرق عليه الثلاث فنرق <ترون> عليه الثلاث على ظاهر من أخوار الهدل وعلى أخوار من المصور هو رسول إله الله والدليل على ذلك ما قال الله في من هذه الآية إِنَّ أَوْحَيِّنَا إِلَيْكَ كَمْ أَوْحَيْتَ إِلَى نُوَكِ وَلَدَى بِذِينَ فبدأ عليه السلام الدليل من السنة وحديثنا فذي أخرج من المحنين يقولون الحديثي أنا في الله عنه أنه قال الله عليه وسلم لأنه قلن خالص يستمع يؤمنون يوم القيامة فوق لو استشعروا في ربنا فيأتوها آدم قلون أنت ابو الناس خلقته الله, خلقت الله بهذه واجبل لك ملائكته وعلمت أسماء كل شيء فاصفع على اسمك ألا خاص ما لك فاصفع على ربك حتى ينحن من ملايين لا فيقول أهلا نفسه هناك نفسه أهلا لذلك ويقول أهلا إذهب إلى أهلا فإنه أول رسوله بعتار الله من أهل الأرض هذا قول آدم عليه السلام حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم إذهابه <تصفيق> إلى دون فإنه أول رسوله أرسله الله من فريح في أوليه منه في, في الرجل ولكن هل يعني ذلك أن آدم عليه السلام لم يكن رسولا <تصفيق> الذي وقص عليه في <رزيح> هذه المثالة حديث فحقه أصله صحيح الأدبي رحمه الله تعالى في السلف الصحيح في المزلك الذاتي من حديث أبو سماح <تصفح> الجبار أن رسولنا وقيل إلى هذا الرجل أبو كما في أحد الشواهد من هذا الحديث تعالى رضي الله تعالى عن أبي سلمة. كان هذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نبي يوم مكمل نبي يوم مكلم. كان هناك كان الرجل جاره الله قال ثلاث مئة وخمسة وعشر. وخمسة عشر ثلاث وخمسة عشر هذا الحديث يدل على أن عليه كان مهذبا كم أو كما قال الرسول كان مهذبا مكلما أن يكلم بعض أو <تصفيق> يعني يأتيه الوحيدة أكثر ولكنه لن ينفع في الغابة يعني وإن مكان الصغر وآدم عليه السلام هو أولا تهندا إلى الأرض ولم يكون عليها أحد من الجسم الممارك آدم فريدان ما كان الشيء قد أحد أصلا في الأرض؟ فكما قال الله تعالى من من كان بين آدم ورود قرون كلها على أصل. والعصرة قولاً عن بيت ما جاء في الحديث أبي أمامه مرفوع مرفوعاً النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بينهما عشرة عصرة قرون فعلى ذلك يقول نعم يقول ربه عليه السلام وأول رسول إلى أهل الأرض بعدما صرع عليه مشر لنوقضنا روح ما حدث الشرك في بني آدم لنصر قول ابن عبدالله والذي يحتمل أرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت, فكانت بذائف الشرك في قوم روح عليه السلام <تصفيق> ومن ثم أرسل حتى يدعوهم إلى وإلى قرة عذاب هذه أمطار التي نقضها عند قبور هذا المعظمين عندهم كما أيضاً تبعت عن باب عند البخاري أنه قال عن وجب وياهوت ويعوف ونصرة ونصرة وتواء وقال أثناء رجال صالحين كانوا في قوم الله عليه السلام فلما ماتوا عكثوا على قبوله وقالوا صفوا عندها أنصادا حتى إذا مات هؤلاء وتنستخ العلم عبدوه أي الذين جاءوا هم دعوهم فهنا كانت بزاية رسالة نوح عليه السلام أرسلت كي يدعو هؤلاء إلى طرق عزاية هذه الأنصاد أو الأصوى التي نطابوها عند قبور هؤلاء الصالحين الذين كانوا يعظمونهم <تصفيق> ولذلك هذا ايضا يدل على أن من قال إن إدريس عليه السلام كان رسولا قبل نوح لا يفتر لما قد يكون, قد يكون إدريس عليه السلام بعد نوح عليه السلام وليس قبل نوح وآخره محمد صلى الله عليه وسلم هذا بإجماعة أمنا أن آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لأ... ليس بعده رسول ولا نبي هو خاتم الرسل وخاتم الأنبياء وذا <تصفيق> بنصد كتاب الله أزاجه كما قال الله كان محمد أبا أحد من رجعيكم ولكن رسول الله وقاتم النبيين رحمه الله وكان الله كل شيء علينا والفرقة القاضية التي ظهرت في أوائنا هذا القرن والذين يدعون النجوة ورسالة لرئيسهم أو لأميرهم محمد القضيان هذا يلقى بغلام الله أتوا إلى هذه الآية فقالوا إِنَّا تُقْرَ هكذا خاطر النبيلين بالكتف أي دينة النبيل حتى يعني يخرج من عهدد دلالة هذه الآية ويثبتوا الرسالة لتعيونه هو كافي الثلاث وظهور الآيات المضوعة هذا من العلامات الساعة كان في أكبر عام المصروف صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله كما جاء الحديث يقول هذا الساعة الثلاثون يدعون من جميعهم كلهم قد يقوم أو كما صارتها بطهانيرا <تصفيق> وخاسم وخاسم كما جاءت بعض الفترة لو تقرأ على المساجر يعني يوكح أن يكون خاسم بالكسب غير آخر أيضا يعني خاسم أو خاطر. يعني حتى ما سلمنا لهم أنا أنا أتفق أنطق هذا بالكذب، فإذن لا جلال فريحة لهم الآن، بل الجلال فريحة آخر البصر لا نبيا بعضهم. صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> قال سبوا من الطاوود ها، وكل أمة من بعد الطام يرينا عونا لنوم إلى محمد يموت عبادة ذات وقت، وينهى مع عبادة الطاوود والدليل وجوده ها، ورقد عنا في كل أمة وحدنا أبعد الطاوود والذنب الطاوود، فصلى الله على زميل عبادة كبر الطاوود والإمام بالذنب. يا ابن الروح جميع كانت وكان اصل دعوتي فكلهم يرون انك لازده وحده ول هويا دوره عن زياده اقارهم فتغير المعنى طول <تصفيق> هذلين قوله تعالى لقد جاءت نسك كل متصونا <تصفيق> مرعض الله عز وجل الطا طول في النعم من الطرق اي ان يكون الموحدون المسلمون الجانب. و هذه طلابي أن تطالبوا أن لا لهذا الآخر. رأى على نحو قوله تعالى: إن الغمر والمنس والأنصار والأذان ورجلكم من عمل الصياف يفسد لهم. أيضاً، هذه هذا أيضاً هي هذا التحريم، هذا يدل على قوة التحريم لهذه الأرض. لأنه حرّض فيه غضب تنبوها. نما ولا يصح من العبد إلا بالكفر بكل ما يوضع من دونه. يعني لا يصح الإيمان بالاقرار من عبد بالألهية والربوية فقط دون نفس الاتيه هي علم التوابد ونفس الربوبيه علم لغة من القغيان وتجاعد الحد يقال طاع الماء أي تجاوز حدهم والطاعون صلاحا لا عدة هذا طواف أول على سبيله ما خلاه هذا مجاملة مؤول هذه أقوال هو الثابت أن أحد أصحاب النبي صلى رضي الله عنه هو الذي ثبت عنه كثير طه من الصالحين كما اخرجان من جريس والأبو أبي حاسم بسنة من ختم أنه مرقا أقصى الضوء والشيطان الثاني أنه كاهد هذا جاء عن مجاهد القول الثالث الكاهن الكاهن القول الثالث هو الذي يدعى اسم الله وقول آخر هو كل ما عبد من دون الله. هذا الذي جاء عن الثلاث الأوائل في القرون الأولى من الهجرة. القول الراضي هذا وأشمل وأجمع أقوال لأنه يشمل الثلاث الأقوال الأول. وهذا الذي قال, أو قال بهذا القول أظنه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأيضا رجح وافتاره ابن جرير في تفسيره وحيث قال ابن جرير والصواب من القول عندي في الطارق أنه كل, كل بيط غيان على الله لا <تصفيق> شعوب إِنَّ بَقَعْرٍ مِنْهُ لِمَنْ عَبَدَهُ وإِنَّ بِطَاعَةٍ مِنْ مَنْ عَبَدَهُ لا. إِنْسَانًا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثلا أو صنبا أو كائلا ما كان من شيء فماذا تصور من جريء. وقال ابن عاطية في تفسيره المهر الوجيز بعد أن ذكر الأقوال السابقة فمجبه هذا يقتضي لأنه أن الجبت والصعود هو كل ما عبث وأطيع من دون الله وكذلك قال مالك رحمه الله. وقال ابن كثير في تقوية قول عمر أن الطاروخ هو الشيطان ومعنى قولية الطاروخ إنه الشيطان قوي جدا إنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عجابة أوثاني والتحاق إليها والاستمرار بها. ولذلك عذر الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله في رؤوس الرأس الأول من رؤوس الطوائف. ولا يعني الأمر قريب لأن النعيم لا تدور أو تصب فيه. يعني معين الوسط فإن كل ما عبد من دون الله ما هو إلا من الشيطان ما قاله إلى الشيطان فإن ما عبد من دون الله هذا من أولياء الشيطان بلا شك ف فما يفسر افكار واد الشيطان نحن عمر وجران عندما فسرهم بمآله اه احنا هو فسروا انه كل ما عبده من دون الله فهذا لم يخرج عن توحيده كانوا يفسروا بما يقول أو تسطر بالشيء الذي يكون مآله ونهايته الشيطان لذلك قال خليل الله إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبي لا تعبد الشيطان رغم أن آذر وما عبد الشيطان مباشرة إنما كان يعبد هذه الأصنام التي كان يعبدها يقوم، ولكنه جعل جنت عذاب هذه الأصنام دابة الشيطان وهذا أذى من أذى يعني هو المتعين لأن الذي يزيل من عذاب هذه المعبدات الباطلة هو الشيطان. لذين يعبدون الجن نما يعبدون عبدور الشيطان ولذين يعبدون الكهان نما يعبدون الشيطان ولزالتها وحتى الذين يقفون عند القبور والمقامات قاصدين عبادة الأموات في داخل هذه الخبور إنما في حقيقة الأمر يعبدون الشيطان أن الشيطان هو الذي يصور لهم هذه الخرافات التي تغيرهم لعبادة هؤلاء الأمواك ولذلك هذه الضفجة التي قد أثيرت منذ سنوات هنا في نصف عن ظروف من الشباب اللازم سنوا بعبد الشيطان وأقيم الدنيا وقيلت أن الأمر جديد ما أكوا بشيء جديد هم عبد الشياطين الجن من الشياطين على طريقة ما صلقهم من المشركين فتعبد أن الناس أه لا يشمئز نفوسهم من المسلمين او من الموحدين من حال هؤلاء ولا تشمئز نفوسهم او لا تشمئز نفوس بعضهم من عبده الاموال الذين يعبدون الاموال رغم ان الفريقين مشتركان في عباده الشيطان ف... يعني يقوم هذا الواعظ بإصدار شريط كما قال يواكل الحال يسميه لعرض الشيطان ويروز له وما على إله هذا الاهتمام لعبد الأموال الذين يعملون للشيطان أيضا كأن هؤلاء يعني يريدون أن يقول ضبزة فقط ليس ليس الأمر عقيدة ليس الأمر عقيدة عندهم لأنهم يفرقون يفرقون بين المتماثلات فالشيطان وأطل الشرك كل مشرك نقاله في هذا الأمر إلى الشيطان ولذلك طبق عمر من النقال الطابوت والشيطان وأما ما اشتهر عن ابن قيمة الجودية رحمه الله تعالى والذي نقلها المطمئة هنا وأيضا لا يخرج عن أيدي التعريفات الفاتحة قبله وأيضا نعجي جامعا لها وهو يعني لم يأتي شيء جديد ما أتى بتعريف جديد إنما هو لغفت أقوال من طبقه وزاد في الحد بعض الكلمات الطوضيحية كما يقول فقط للتوضيح فمالك لما عرف الطاقود قال إنه كل ما غضب من دون الله وزار على ذلك ابن جرير ابن جرير أيضا ففصل حيث قال إن كل ديك غيام على الله فعبد من دونه بقاهر منه, منه لمن عبده وإما بطاعته لمن عبده هذا بعيد يعني قريب من تفسير ابن القيم ليس بعيداً ابن القيم كأنه يعني فسر ما أو يعني أتى بتفسير من جليل ولا خف عن هذه الكلمة. القيم قال وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مذبوع أو مطاعة وهنا ابن ابن جريب قال إيش؟ هو الذي عبد من دون الله إما بقهر وإما بطاعة سواء كان ذلك المعبود يعني إما بقهر وإما بطاعة هذا على حد ابن القيم ما معبود أو مطاعة نفس الايه نفس نفتري التعريف المقيمه تم شيء جديد ولكن الذين كما كانوا يصطادون يطلق في الماء العكر من القبل من خوارج العصر يتخذون ايضا من القي في ذريعه انا تعريفه ولا اسمها تعريف, تعريف الذريه مش ظاهر لفظ الذريه هذا وان كان وإن كان ان كان عرف تفسير لأن أخذوهم متعلقا لهم أيضا في تفسير من يريد أو في الغلوب في تفسير بعض الغصام المسلمين من, من الفكامة ومن غيرهم تحت دعوة وتحت شارب المدبوع والمطاع من دون هذا ولا يفرقون بين المستحل وغير المستحل فكل من أمر بالمعصية لله سواء كان يستحل هذه المعصية أم لا يعتبرونه مذبوعاً ومطاعاً يدخل في حد الطوارث قد يدخل فيه في الحد لغة نعم تجاوز حده بأمري بالمعصية لكن هل يدخل في حديث صلاحاً على قول من قال إنك الطاعة وكل ما هوبت هل مجرد الطاعة لشخص كإن في معصية الله تعد عبادة هذا الشخص لا تعد عبادة إلا إذا يعني عظم هذا الشخص في قلبيك كبعبي الإله أو الرب واعتبر أنه طاعته مقدم على طاعة الإله فهنا مصير تعطو شركا أكبر فالذين يعني يأمرون بالقوانين المخالفة للشر إذا اعتقدوا أن هذه القوانين هي مقدمة على شرع العز وجل وهي الأوجب في التحاكم إليه وفي التطبيق وألبوا الناس بها من هذا الباب من هذا المعتقد أنهم يعتقدوا أنها الأفضل من شرع الله، فبلا شك يصدق عليه النعم حد أبطاله، ولكن ما نقص أن نجزم بهذا لكل حكام المسلمين على طريق الخوارج أو لا. حتى تأتي البينة الظاهرة، الخدعة والهرة التي يكون في يكون لنا عليها برهان عند الله. في تكبير هؤلاء الحكام ف فبالتالي اهمل ان يصدق هذا على رؤوس اهل البدع الذين آه. يلهون ابداعهم بالبدع وبالاهواء سوى رؤوس التقوى او رؤوس الحجه فلو زرّين على مزراهم نقول إن حسن البنت يعد طاغوثا وإن سيتخطب يعد طاغوثا لأن هذين بين الشقفين وقدم, وقدم كلامهما على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعاً الذي يدل بهذا الحد يخش عليه. ان يقع ان يقع ايش في الشركة او في الكفر وهو بالشك لم من للبدعة والبدعة الكبرى التعظيم والتقدير للرجال وللشيوخ وللاشخاص يحول هؤلاء المذبوعين الى طواضيع على حد تعريف هؤلاء <تصفيق> وقف يعني يصل أحدون إلى هذا بالتالي فعند أنه هذا هذا الدين العربي الذي يسمونه بالشيخ الأكبر الذي دعا إلى عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول للاتحاف هذا يعد تاغوطا بلا شك عند الصوفية وقد كفره جموع أهل العلم محيدين العرب وضمن سبعين وضمن فارط طواغيت طواغيت المتصورين ومن يعني يعرفون هذا يسمونه محيدين هذا الشيخ الأكبر الشيخ الأكبر أكبر من أكبر الأصحاب وأكبر من كل من تذكره ويقولون عن مثلا هذا الذي سما بالمرجاني خاص خاص بالأولياء هذا أيضا عبد طاروق أيضا وهو واقع ما وقع في محبين العرب هذا وأكثر ولأسر بسبب يعني ضعف التوحيد وضعف الانجماء للسنة عند بعض الجهاد التي تصبح الكتب يعني كما قرر رسميا من نحو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هنا في هذه البلاد قد غلب عليهم التصور حتى تضعوا أخيرا هذا التفسير الذي يصبح متاز التفسير لمحمد عثمان المرغاني وكتب على الغلاد ما بين قوسين الخاسم لا يوجد اي خاطر اي شيء فالمقصود ان هؤلاء المتصوصة هم رؤوسه على المتصوصة هم الأحصة عن إنسان موجود الطوارئ. فهذا الذي يوصي قبل موته أن يبنى له مقام يدفن فيه في مسجد البريان ويوصي ويأمر بهذا ويصير قبره وصل ليعبد من دون الله بعد موته هذا أحق أن يسمى أو أن يطلق الإيمان أنه تجاوز نتجاوز حدها فوصف بما به يتجاوز العباد حدها فكما قال المطنف هنا الرؤوس الطوابية ما خمسة إبليس والشيطان العمال الضار وَمَنْ عُبِلَ الْوَرَابِ لذي عبد وراء من هذه الأبادة هذا ظروف بلا شكل أما لذي عبد بغير رضا نحو المسيح عليه السلام نحو الحسين رضي الله عنه طبعا فلا يجب لنا أن نسمي هؤلاء بالصواريخ لهم ليسوا راضين بهذه الأبادة وطبعا أعظم مثال من عبده وراء فرعون. هذا قال: لا علمت رقما إله غيره. وأيضا مثال لل لل الثالث من الطوائف <تصفيق> من من دعا الناس لعبادة نفسه فرعون عليهما الصلاة. <تصفيق> والرأس الرابع من الدعاء شيئا من هنالغيت، واتكل في هذا نعم، ال العراب، العراقون، والكهنة، الذين يدعون هنالغيت، <تصفيق> وبلا سكن الرؤوس الطوابيب، رؤوس التشيل والرأس. هذا باللغة المجوثي قاتل عمر صاحوه والذي صيروه إلهاً صار إلهاً عند الرافضة يتمسع بقبره ويطاف به ويعرض ضمن الشرق الطعظيم صار وثنى يوم بل من دون الله أيه. ويسمونه بشجاع الدين آه. ولي الله وليس وليا لله وليس وليا لله هو من أولياء الشيطان وأخيرا قال من حكمه بغير ما أنزل الله وهذا كما بينا يعرض طروفا إذا استحلنا الحكم بغير أنظل استحلالا اعتقابيا يعني صرح أقوى إن الحكم بهذه القوانين أهلات ودعوها البشر حلال ليس حراما وأفضل من شرع الله هي أفضل من شرع الله فالاستحلال صر في تكفير الحياة المغيرة من ظل التحلال الاعتقادي أو الجحود أن يضحح أن يضحح شرع الله عز وجل أو أن أن يمتني عن أن أن قبول <تصفيق> <تصفيق> <coughs> <coughs> oh Oh <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> وعن قوموا شرعنا الزرق نعم أنا الذي يحكم بذي القوانين أوه. نعم على سبيل الشهر والمقاطية فقط نعم دون أن يعتقد أفضلياتها عليه على شرع الله فهذا واقف كبيرة من الذنوب، فالخوارج لا يفرّقون هذا الطريق، وإنما كما كان يقول أحد زعمائهم: عالم من برد الأصل منز التوحيد. كان أو الكائن رمسيس هنا في القاهرة، يعني هنا ما استغربنا وكان يعتبرونه من أكبر المساجد يعني تاجنا لم يعني يظهرو التوحيد والسنة، أما ولكن يعني تبين مع ذلك أنه ليس على عقيدة من السنة، كان يقول يقول فرحا. مين قوله تعالى هو أن لم يحكم من أنزل الله وقال إليك هم الكافرون هذا لا يحتمث إلى الكفة الأكبر ويقول إنه معرف بالألف والمال يخالف بهذا الكلام إجمع الثلاث الطرف كان ذلك أفطاعا والغنج في آخر ابن عباس الله عنه الذي فضطر بها هذه الآية والإذن عنه من أكثر من طريق كفر والذي قال فيه عندما تسئل عن الكفر هذه الآية قال كفر دون كفر ليس الكفر الذي تزاوه إليه ليس كمن كفر بالله وملائفته وكفره ورسله فجعل ابن عباد الكفر أي الأصل فيه أنه الكفر الأصغر ليس الأكثر نحن على يعني نحن بقية الكبار من في الكبار العملية فبلت أكثر ابن عباد على أن الكفر بغير من الله وكفر العملية أفغر مجانا لم يستخدم وأنه من الكباب العملية نحو الزنا وضرب الخمر، لا يتحول إلى الكفر الأجهر برده بالإستحلاس ولذلك قال المنقيم في بتاع حكم تاريخ القضاء لا شك أن الحكم ضايع من الكفر العملي. ليس الأصل فيها الله فوقه من كما إذا لم يجب أن يقوموا على السواق أن يدينوا وإدعاثهم مخالصين إجماعا لم نذهب الإمام محمد هذه الآلة كما نقل هذا محمد نمصر الظرودي في كتاب لتعظيم قدر الصلاة وإذا ما قاله ابن أبي يعرف في طبقات الحنابلة وشاكل الدات المسايدية في مهموع الفتاوى عندما يكتب عن الدم هذه الآية قال ليس كُبْرُ يردد على الإسلام الأصل فيه ليس كُبْرُ على الإسلام وهذا الذي عليه أنه إذن منذ العقل وقد قوضعتها و الألباب و الم்غسيين وこれは forf disorder عليها الاأتب تبالعه فتوة السهيرة التي اختها بها الباب و قررتها يعني اقربها و عليها المغسيين اه, أه. أه. أه. أه. أه. لذلك قال الإمام بن ذات هنا وإيضا في تعليقها الأصول الثلاثة وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله وعلى لا يسعى أحدا من هذه أمة الخروج على سريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن من اعتقد ذلك هو كالك كفر أكبر مخرجة من الإنسان فقيد هذا الاعتقاد ليس بمجارة المخالقة العملية هؤلاء لا يعتبرون الاعتقاد يعتبرون مجارة المخالقة دليل على الاعتقاد قال ابن ابن هنا وكذلك من حكم بغيرها هذا الله متعندا وأحيانا بعض العلماء يعبرون عن عن الأثقاظ هذا الله المعتقبات متعندا و. هذه الكلمة من الإمام الإنباز هنا في الموضع يبدأ أن تفهم على كلامي المتوافر عنه وهذا ليس منذ حرم المزمن على المفضل هذا من ذلك تفسير الكلام بعضيب معه تفسير الكلام بعضيب معه فقوله ولا مدعم على نحو قوله في تعليقه على فتوى الأنبان مؤتقدا من تفرق أو متحلا أي تفرق بين المتحل وغير المتحل في تعليقتي على السابق والشيخ الأبالي شكراً لكم قال الله فهذا معنى لا لله وإذن الله وبالتأكيد صارت كلام للإسلام وعامته لله والله <تصفيق> الله عزيز الله على مهلاً وعلى الله عزيز الله على ولا يعني أنك استذلق الله صلوح لأنك لا شك على ما تبق وفي قوة ملاكراهة الدين قد تبين رزم من في فيه دليل على أن لا يوجد رأحث على الدخول إلى والآية هذه الآية على ليست منسوبة، ففي بعض أهل العلم قالوا بنسخ هذه الآية أن نسخها. آية الثلاثة قاتلوا المشركين كاسة كما يقاطل لكم كاسة والظاهر أنه لا تعارضوا بين الآيات الثلاثة كما سبب في حديث مرأي ذاك الذي نعوه فيه أنه خطط عليه وليسر قد أمر القائد أو المشركين ما هو الإسلام أو الهزة أو الكتاب فإن أبا الإسلام يقررهم على دينهم على أن ينبعهم الدين فهذا معنى القومي التعالى لا إكراه في لا يزمر أحد على دخول الإسلام من المسلمين إنما يدعى ويرقض الإسلام فإن أبا آه، فيقول دفع دفع الجذية، فإذا دفع الجذية، يؤمن من على على نعله وعلى ماله وعلى ماله وعلى دمه، آه، ماذا مر عليه؟ إذا مر صد النواسد أشد بينه وبين وهذا هذا ومعنى لا إله إلا الله أي فمن يترقى الصوت ويؤمن بالله نفي الطغيت إثبات أن المذيل له عنده معنى لا إله إلا الله هذا الحديث رأس الأمر الإسلام هذا الحديث قد أخرجنا في الميليون من طريقي عاقل ابن أبي النجود عن أبي وائل عن هذيفة مرفوع إلى نبيه فقر نعم أبي وائل وشقيق ابن نقيلا لو لم يثن من حديثه ولذلك ذلك يعني ما نعلم علماء الاثنيه في الله عليه وسلم روايه غريب لا من هذا الحديث إلا قوله وذروا تطفينيه من جهات تامر الله حيث أتى اتى لها ثواهن واتى لهذه الفقره هذا عن حديث عن أبي هذا حديث مغازي صداي ف انا اجي واقع حديث فحديث هذا حديث طويل ااا نعم هذه فقرة لأدنهم من فقراتهم والشام الألباني كما بينا قال في آخر تحقيقه الحديث في رؤى أنه يعني أنه معلق للقطاع في كل طرقه إلا فقرة وزروة السلام هي أرجات السبيل لأن تستبدل فيها صاخد في تم نار السبيل قال إن لها, إن لها بعض الشوارع <تصفيق> وإن كان قد صحفها كاملاً في صحيح الجامعة وعن في صحيح الطربيب والطريب بالقول الذي استقرر الشيخ الأباني. ولكن واحد الأثاني يدل على ما قاله في قواة ذلك لا يعني يعني يفتح من حيث الاسمين. <تصفيق> ومعنى قولي رأس والأمر الإسلام هذا بلا يعني معناه صحيح هنا الرسل كلهم هرثوا بالإسلام ورأس الأمر والإسلام أطرور توحيد نعم وكما قال الشيخ زيد بن الخليون <تسلم> والإسلام الذي داع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما داع إليه هو لإستسلام والخضورة وللقياد لأعزى جلب الطاعب وللرسول, وللرسول عليه الصلاة والسلام للمتابعة وفي حديث جبريل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأول مرتبة من المراسلات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا غرابة أن يكون هذا الطرف أثبت الإسلام موطن الدم حتى وإن كان منافقاً في القلب فمجرد إظهار الإسلام دون أن يأتي طبعاً مناقض ظاهر مناقض الإسلام يعطيه دمه المنافق في الدنيا طبعا ما ماله ويعطن ماله ويكون لصاحبه الفقوق الإسلامية والفقوق الإيمانية وقوه عموده الصلاة وذلك أهنيتها كما قال الشيخ زيد إذن أول طريقة خلدة على نبيه صلى الله عليه وسلم نساعد جعواتی اے حقيقه الاسلام والuckleید احنا ما زرودة سلاز تلز سبيل الله. <تصفيق> وهذا هذا واضح يا لأن الجهاز هو الذي به تكون كلمة الله العليا. من ترتقي عرافة الإسلام على أرض الله، وهو بلا شك من أعلى المراتب التي يصل إليها العبد، قد يصل إليه العبد المؤمن، العبد المؤمن، لأن الذي يخرج من الجهاد أن القتال والجهاد يهديه. ويتعرض لهذه الفتنة الشديدة ويثبت على هذا بلا شخص هذا قد حصل الضراجات العليا لذلك كانت الجنة مئة ضراجة أعدى الله مجاهدين في سبيله وأعلاها الفرجات لنه أعلى الجنة ووقت الجنة ولذلك كان كان الذين يقتلون في سبيل الله لا تحتبنا الذين يقتلون في سبيل في الله أمواتا بل أحياء وهم رطين يرزقون فالشهداء أعلى في الجنة بعد النبيين والصديقين لا تسروا من الذين قدلوا بإستدل لها أمواتك بل أحيان عند ربهم يرفقون ف... فالجهاد الأكبر هو القتال في أرض المعركة قتال والمشركين ليس جهاد النبط كما رولة الحديث الضعيف <تصفيق> وإنما جهاد النبط وإنما جهاد بلا شك ولكن وليس قتال المسلمين على الأرض المعركة. وهو لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن عظم المجاهد أو الشهيد مع ذكرته عن عظم الشهيد من فتنة القبض. قال صلى الله برسول الله إن الشهيد يؤمن في الفتنة القبل فأجاب رسول صلى الله عليه وسلم قوله كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة هذا أمر يعني المدرهم كل من تعرض هذا الأمر حتى بعدي أسلحه حديثة يعني فتنة شديدة ليست ليست هينة. الذين يجاهدون الكفار هو في عباده من اعظم العبادات التي تقدم الى الله ولذلك ااا الرسول صلى الله عليه وسلم مع كل بدو ومع كل ايه مع كل سريه و وكذلك أيضا قال كما في الحديث الصحيح هل يستطيع أحدكم أن يدخل أن يدخل مجدده فيصلي فلا يقطع عن الصلاة وأن يصوم فلا يحرم؟ فقال لا يا رسول الله. فقال وذلك لا الا الا المجاهد او كما قال له اجل من لم لم لا يخل ولا يخطر عن الطلب ومن يكون قلاوي وان ان خرج المجاهد لا يفتن في طول حصل يعني ماذا حرب طرق طرق كلما رفع خطوة أو شرطة كلها لحتبات بجر في مجاهد الجهاد هو عظيم بلا شك فكان جروا في نمو الإثلاة ولكن المعطوط الجهاد هو الجهاد الشرعي لا يفقت الخوارج والحرب العصارات لا يفقت من الجهاد الجهاد طلب, طلب العلم، بل ومن أعلى راتب الجهاد بعد القتال بل قد يكون قرينا بالكتاب الكريم لأنه بلا علم لا يقوم جهاد بالسيف، فإن جهاد السيف قرين جهاد الحجة والبيان، بل إنه قد يعجز المسلمون كثير من الأدميرات. نقوم هذا الزمان عن الجهاد بالثيف ولكن الجهاد بالحجة قائم في كل الأزمان الجهاد بالحجة والعلم ولذلك لو قد أظل الله عز وجل وعلى الذين يحوظون من صرف العلم من التفصل أنهم كما قال هذا عن المزاهين أي في الكتاب فقال السحر فلولا نظرت من كل فرقة هذين المطائفة لتفطهم في الدين وليدين وقالوا لهم إليهم فلولا نظرت كل فرقة فساني من الذين يخرجون لطلب العلم الذين يرحبون لطلب العلم و... ينفرون هذا العرض ثم فنعوا بالنفير كنفير الجهاز كما قال سبحانه آمرا عباده انفروا خفاة وثقاة هذا في وكذلك أيضا في البلدان فالنفر يقول من نولذلك قال سبحانه يرفع من يرفع <تصفيق> جه وقال سبحانه عندما يحصل الله من أعداد العلماء فذاك ما من سيصدر في هذا المكان المفيد الناس إن شاء الله. فأنا سأل الله أن يتقبل بنا هذه المجال وأن يجعلها في مواجه سناثنا وأن يغتر لنا ما قصرنا فيه وما زلنا فيه الثلاثنا وأن يتقبل عملات زمنه وكرمه إنه سبحانه جواب الضريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم